الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد فالعجب أن كافرون هذا شيء عجيب أهلا مثنا وكنا سوابا من بعيد أرض منهم وعندنا كتاب حقيق بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمن سماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود والأرض مددناها وألقينا فيها رواسنا وأنبشنا فيها تبصرة وذكرى لكل عزج منيب ونزلنا من السماء ماء مبركا فأنبتنا به جناف وحب حقات الله فلعن نويد للصلاة باج وأحيينا به بلدة ميتة كذلك خرو فضلهم قوم نوح وأصحاب الرشي وثموت وعاة وفرعون وإخوان نوط وأصحاب وقوم القعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في نبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونحلم ما واشرس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوليد إذ يتلقى المتلقين عن عشيج وجاءت تكرت الموت بالحق لأنك ما كنت منه تحيج يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها شائط وشهيد لقد كنت في رفلة من ان شان ما على يوم مع اديد انتن هذا ما لدنيا سين ألقيا في جهنم كل كفال عديد منع للخير مختد مليد الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب يجيب قال قيلوا أبنا ما أخويته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم الوعيد ما يبدل القول لدي وما أند ولا من للعبيد يوم نقول لجهنم هنمت امتلأ وتقولها من مجد وأجلف الجنة المتقين غير بعيد هذا ما سعدون لكل أواب العطش ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدنا مديد وكم ألسنا قبلهم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 ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في سدة أيام وما مسنا من لغوب اصدر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغوب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قليل يوم يسمعون الصيعة بالحق يوم تشقق الأرض عنهم شراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أخلم بما يقولون وما أنت عليهم بجنب فلا اشتر من يقاط